أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمه الله الواسعة الشاملة لهم ولهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل وقال معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله من عمل منكم سوءا بجهالة قال الدنيا كلها جهالة رواه ابن أبي حاتم ثم تاب من بعده وأصلح أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأخلع وعزم على أن يعود وأصلح العمل في المستقبل فأنه غفور رحيم قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي أخرجه في الصحيحين وهكذا رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة وكذا رواه الليث وغيره عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد روى ابن مردويه من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي وأن أرحم الراحمين فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا مكتوب بين أعينه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال شيخنا سلمه الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا قط قال وفقه الله زيادة على التوحيد والإيمان والنصوص يضم بعضها إلى بعض انتهى كلاما وهذه اللفظة جاءت مع وجود العمل في نصوص أخرى فهذا النص له نظائر أيضا في السنة منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل الراهب يعني لكي يعينه على التوبة فقال هل لي من توبة؟ قال لا فقتلوا فكمل به ماء ثم عن أعلم أهل الأرض قال النبي عليه السلام فدل على رجل عالم فآتاه فقال هل لي من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا أو اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء وبينهم في الطريق جاء في الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط إلى آخر الحديث مع أن هذا الرجل سأل عن العالم ومشى إلى أرض التوبة وكل هذه أعمال ومع ذلك قالت الملائكة وهم صادقون قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط ولذلك حمل هذه اللفظة إمام الأئمة محمد بن سحاق بن خزيمة كما في كتابه التوحيد لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمال وكذلك في حديث الرجل الذي كان يدين الناس فمن لا يستطيع أن يسد دينه يسدد دينه كان يعفو عنه فلما بعثه الله عز وجل قال إنه لم يعمل خيرا قط فالمقصود لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمان وخيرا نكرة في سياق النفي وأكل بقوله عليه السلام قط ولكن المقصود هنا بلا شك لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمان نعم وهذا ما حملته عليه أيضاً اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإيمان عبد العزي بن عبد الله بن باز رحمه الله حمل ولم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمال أيضا في هذا الحديث نعم آمين نعم ذرة مني إيمان يدل على إيه؟ لا لأن كلمة التوحيد ليست قولا فقط وإلا لقالها المشركون ولذلك لما قال لهم النبي عليه السلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب ففهم منها نفي الآلهة عن الله عز وجل ولذلك الشروط السبعة ذكرها الحكم وغيره منها الانقياد ما المراد بالانقياد؟ ها؟ هل هو الانقياد؟ هل الانقياد التلفز فقط؟ لا انقياد بالعمل لأن الله عز وجل قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول يعني قالوا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك قال الله وما أولئك بالمؤمنين يتولون عن ماذا؟ هل عن القول أم عن العمل؟ عن العمل ولذلك هذا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه لا بد في هذه الكلمة من العمل لا بد من العلم بمعناها والعلم منافر الجهل واليقين العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة لا بد من هذه الشروط قال النظم وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها هكذا قال الحكم في أرجوزته سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها أود من استكمال هذه الشيط السبعة ولو فقد شرط واحد منها وأتى بالباقي فإنها لا تنفع لا بد من استفائها كلها العلم واليقين لو كان عنده شك لو قالها وعنده علم معناها وقبلها قال بجوارحه ولكنه يشك يشك في هذا الطريق وفي هذه الكلمة أنها توصل إلى أو لا هذا لا ينفعه لا بد من اليقين وهكذا وهكذا وحمل بعض العلماء هذا على أحوال خاصة كعند الموت إذا تاب ولم يتمكن من العمل فإنها تنفعه حينئذ كما في حديث أبي طالب في الصحيح لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عامر بن هشام أبو جهل وأمية وآخر فقال يا عم كل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله هذا أصرح في الدلالة من حديث الشفعة يعني لمن يقول بأنها بلا عمل لأنه قال قل لا إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله ولا شك أن الشفعة لا تكون إلا في في أهل الإيمان لا في الكفار ولكن أولماء حملوا ذلك على أن أبا طالب لو قال حينئذ ولم يتمكن من العمل لنفعته ولكنه لم يقل ولذلك قال له الكفار الذين عنده أترغب عن ملة عبد المطلب أتترك دين آبائك وأجدادك فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وعند ابن حبان أنا على ملة عبد المطلب. وأيضا في حديث السلة ابن زفر رحمه الله لما قال ابن بن ابن رضي الله عنه لما قال ابن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدرس الإسلام يعني يزول كما يدرس وشي الثوب يعني نقشه حتى لا يدرم صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله فقال صلاة وهذا كان متقررا عندهم يا حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله ما يا محمود أين أنت نعم قال هم يقولون هنا لا إله إلا الله إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله فقال صلاة لحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله يعني من دون العمل فقال حذيفة رضي الله يا صلاة تنجيهم من النار تنجيهم من النار مرتين أو ثلاث. فعلى شيخ الإسلام رحمه الله وغيره يقولون هذا في آخر الزمن حيث يدرس الإسلام فلا يدرى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يبقى منه إلا هذه الكلمة فحينئذ تنفع. وحال أقرأ ثالثة ذكر العلماء وهي أبو وهي إذا قال الإنسان لا إله إلا الله في القتال ثم أسلم في الحرب قال لا إله إلا الله وقتل فهذا أيضا تنفعه هذه الكلمة بدون عمل لأنه لم يتمكن من العمل لأنه لم يتمكن من العمل وإلا ما الذي منع الكفار قل الله الله مجرد كلمة ويمنع أنفسهم من سيف محمد من سيف محمد وأصعابه عليه الصلاة والسلام كانوا قالوها في السنة. ولذلك من قالها يعني الحديث التي ذكرتها في رواية مسلم آنفا من قالها ولم يعتقد هل تنفعه؟ لا تنفعه بلا شك بالإجماع يعني من قالها وكذب الرسول أو كذب الله لم يصدق كذب لا تفعل بلا شك وذلك لما قال كرمية قولهم أن الإيمان هو التلفظ وإلا لم ينعقد عليه القلب كان قولهم كان قولهم من أفحش الأخوال في الإيمان لأن لازم ذلك ماذا إثبات الإيمان للمنافقين الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرة. فلا بد في كلمة التوحيد من العمل لا بد من عمل يصدق هذا التلفظ، ويصدق أن في القلب إيمانا، كما ذكر شيخ الإسلام في غير موطن من كتابه العظيم الإيمان الأوسط، الذي هو المجلد السابع ضمن فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله هو من أعظم ما كتب في هذا في مسألة الإيمان. نعم. وذكر بعض علماءك الحافظ ابن رجب في كتابه التخويف من النار لم يعملوا خيرا قط من عمل الجوارح ولكن يحمل الكلب ابن رجب على وجه الكمال والتمام لا ظاهر اختياره في جامل المحكم القول بكفر ذلك الصلاة وهي من العمل نعم نعم نعم أيضا، ولا يقال أن أدنى مثقال هو يعني كلمة التوحيد أعظم أعظم كلمة في الوجود كلمة لا إله إلا الله، ولكن المقصود أدنى مثقال مع التوحيد لأن التوحيد لا يفه عليه أدنى شيء مثقال وثرة لا توحيد عظيم أجل وأعظم من ذلك، نعم، وما ذلك يعني لو زلت قدم طالب علم أو عالم من علمائنا فإنه لا يبدع بهذا يعني إذا زلت قدمه في هذه المسألة فإنه يخطأ ولا يبدع يخطأ ويقال هذا خطأ وليس صحيح، والصواب كذا وأما من ينسب للشيخ للمن رحمه الله من هذا القول فله رحمه الله في شرح الأدم المفرد له في شرح في شرح المفرد كلاما ماتعا يقول لا يتصور وجود إيمان في القلب بدون عمل إلا أن نتخيله خياله هذا شيء في الخيال لا بد من عمل يصدق الإيمان نعم فيخرج من النار ولذلك عفوا لما قال أزبرهامي أن شيخ الإسلام ابن تيمية إن شيخ الإسلام ابن تيمية هو الله وما في كتاب ياسر قراءة نقدية لما خال إن شيخ الإسلام يقول إن الخلاف بين أهل السنة ومرجعة الفقهاء خلاف لفظي. هذا كلام صواب القطأ قطأ لأن شيخ الإسلام سوصرح فقال تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا فهذا إما أنه جاهل بكلام شيخ الإسلام وهذا أحسن يعني ما نكرمه به أن صح إكرامه أن وإما أنه مغرد صاحب هواء يأخذ من الكلام ما يوافق هواء وأحلاهم أمر إما أنه جاهل أو مغرد ولا شك أن اختيار الجهل حينئذ أفضل الخلاف ما أرجح لما ذكر الطحاوة في عقيدة أن الإيمان هو, هو, هو الاعتقاد والتلفظ انتقد ذلك سماح الشيخ نباز رحمه الله في تعليق على الطحاوية الشيخ صالح الفوزان أيضا في شرحه المختصر للطحاوية الطحاوية وغيره من العلماء لما قال الطحاوز أنه مهم الاعتقاد والترفض أخطأوه في هذا خطأوه في هذا نعم نعم كان فيه حضرة فايدة أنت خضر لا أعلم الحق هو أن الإمام حنيفة وحماد بن أبي سليمان وعمر بن ذر وأبوه ذر كل هؤلاء من أهل العلم والعبادة والتنسك وما جاء من بعض الكلمات في الإمام حنيفة فهو إمام لا شك إمام عظيم من عمة المسلمين وكذلك الناوي لما قال مقال في الصفات وابن حجر في بعض الصفات لم يبدعه العلماء الذي عليه العلماء الكبار مثل الشيخ عبد العزيز والشيخ والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وكل علمائنا مشيخنا على أنهم ليسوا مبتدعا وهذا الذي يجب المصير إليه وعلم التشدد هؤلاء علماء يعني تزول هذه الأخطاء في بحر حسناتهم واجتهادهم ونصتهم للحق وأيضا لأن خطأهم ليس برد النصوص وإنما أخطأوا من جهة أنهم تأولوا النصوص على وجه غير صحيح فيقال تأويلهم خطأ ولكن لا يبدعون لا يبدأون فيخرج من النار خلق لم يعملوا خيرا مكتوب بين أعينهم اعتقاء الله وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة قال إنا نجد في التوراة عطفتين أن الله خلق السماوات والأرض وخلق مئة رحمة أو جعل مئة رحمة قبل أن يخلق الخلق ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده تسع وتسعين رحمة قال فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها يتباذلون وبها يتزاورون وبها تحن الناقة وبها تثج البقرة وبها تثغ الشات وبها تتابع الطير وبها تتابع الحيتان في البحر فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده ورحمته أفضل وأوسع وقد روي هذا مرفوعا من وجه آخر وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله ورحمتي وسعت كل شيء قال شيخنا حفظ الله تعالى الرحمة رحمتان الأولى مخلوقة كما في هذا الحديث الثانية غير مخلوقة وهي صفة الرحمة المثبته لله تعالى انتهى كلامه في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة فهذه الرحمة التي في قلبك وفي قلب أبيك عليك وفي قلب أمك عليك وفي قلب الدابة على صغيرها حتى أنها ترفع حافرها عن ولدها خشة أن تصيبه هذه لا شك أنها مخلوقة في قلوب العباد أما وصف الله عز وجل هذه فهذه الصفة ثابتة لله عز وجل نعم ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا ولا ولا يشركوا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم وقد رواه الإمام أحمد من طريق من طريق من طريق كميل بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذا الحق حق العباد على الله استحقاق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة حق المخلوق على المخلوق كما يقول المعتزلة بالوجوب على الله سبحانه وتعالى المعتزلة يقولون <تصفيق> يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي وهذا باطل جدا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 أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل وقرئ وليستبين سبيل المجرمين كذا فأ... قال شيخنا وليستبين بالياء في مسخة الشعب ماذا فيها ياء لا لعل فيها خراءة وليستبين سَبِيلًا ومكرات حفص ول تستبين سبيل المجرمين نا وليستبين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أو المخاطب أحد يأتي كتاب القراءات ينظر كتب القراءات نا وقرئ وليستبين سبيل المجرمين أي وليستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين وقوله قل إني على بينة من ربي أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي وكذبت به أي بالحق الذي جاءني من عند الله ما عندي ما تستعجلون به أي من العذاب إن الحكم إلا لله أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة ولهذا قال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين أي وهو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده وقوله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لخضي الأمر بيني وبينكم أي لو كان مرجع ما تستعجلون به إلي لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك والله أعلم بالظالمين فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت, وكان أشد ما لقيت منهم يوم كان العقبة كان كان وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد, عبد كلال فلم يجبني إلى ما أرد فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق, فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والارجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا الله أكبر هذه هي غاية الدعوة تعبيل الناس لله عز وجل وليس إراقة الدماء وتقطيع الأشلاء والتمثيل بالجثث لا لا هذه هي الغاية من الدعوة تعبيد الناس لله عز وجل بالتوحيد وإبعادهم عن الشرك بالله عز وجل متى يفهم هذا الخوارج في هذا الزمان الذين شوهوا صورة الإسلام من داعش وفجر ليبيا وأسماء كثيرة والإخوان المسلمون في مصر وغيرها هذا الفرق الضال المنحرفة عن السبيل وعن الطريق المستقيم نعم فإذا المشرك قال في القتال لا إله إلا الله عن. كما في حديث أسامة في الصحيح أن النبي عليه السلام ذكر له الرجل وما فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه كانوا في معركة ولم يكن معهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال رجل من المشركين لا إله إلا الله ولا ذا يعني اختبأ خلف الأجار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 من شدة ما من غضب الرسول عليه الصلاة والسلام انظر الخارج اليوم مثلا في ليبيا يقتلون بأي سبب بل وبدون سبب يكفر بلا سبب ويحمل هذا التكفير على قتل إخوانه المسلمين العجيب في الأمر أن بعض الناس لا يزال يقاتل مع هؤلاء ويزعم أنه على منهج السلف أي سلف؟ يقاتل مع الخوارج الذين قالوا أنه يعصن فيهم طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه وقال شر قتلى تحت أديم السماء لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وتجلس معهم أنت تقاتل معهم ضد إخوانك المسلمين حتى لو كانوا من عمة الناس حتى لو كانوا شارب الخمر ولو كانوا زناه تقاتل مع الخوارج ضد المسلمين كيف ذلك سبحان الله هذا شيء عجيب جدا من بعض يعني من ينتسب للسلفية ويفعل هذه الأفعال ويقول أنا ما زلت تحتها يعني لا يوجد ولي أمر ولو لا يوجد ولي أمر لو سلمنا جدلا وهذا باطل لو سلمنا جدلا تقاتل مع الخوارج ضد المسلمين هذا والله ما أي سلفية هذه لا أدري أي سلفية يترفض بها الإنسان نحن مطالبون بهجر الخوارج وقتالهم بإذن وللأمر ورد عدوانهم وتعذير المسلمين منهم تكون في كتيبة من كتيبة القوارج ولا حول ولا قوة إلا بالله قوم قال الرسول اعدل قال النبيك اعدل وأنت تقاتل معهم وتعاطف معهم هذا جهل عظيم هذا جهل عظيم منهج السلف ويدل على منهج السلف غير واضح لدى هؤلاء لكن لا بد من بيان هذا المنهج المبارك في هذه البلدان وغيرها الاهتمام بتأصيد المنهج تأصيد منهج إذا جاءت الفتن يكون الإنسان صلبا في الحق وصلبا في السنة وأيضا بعض المعتمد على الفتاة وبعض طلاب العلم وأخطأ هؤلاء الطلاب أنهم يفتون أصلا ولو أصابوا فهم مخطئون لو أصاب الحق فهم مخطئون إن أفتعوا أصالة بدون رجول المجتهدين والعلماء الكبار أخطأوا أي اسم من هو ولو كان سلفيا أخطأ أخطأ أن يتكلم أصلا في هذه المسألة فقط حقه أن ينقل كلام العلماء إذا فهمه جيدا أما أنه يفتي وتؤدي فتوه إلى إراقة الدماء أو إلى اضطراب الأمن وإلى الفساد والإفساد في البلدان وصر على هذه الفتوى هذا خطر عظيم صلى الله عليه وسلم توعفيه الإنسان يلزم غرز العلماء لا سيما في هذه الأمور الكبار تؤدي إلى حروب وإلى قتال من أنت حتى تفتي اسكت إسكت والتزم الصمت وإنقِ فتاوى العلماء فقط هذا دورك وأيضاً انتبه له أن بعض يعني الناس يقتصر على العلماء الكبار ويصور له الواقع على غير الصور الحقيقية والعالم يتكلم على على الواقع الذي الذي يذكر له ويتخذ هذا ذريعه للفساد والعياذ بالله هذه نوايا سيئة والعياذ بالله لذلك أولى بالشهاب السلف هناك أن يرفع الأمر إلى يعني إخواننا طلاب العلم في هذه البلدان وهم الذين يرفعون الأمر إلى العلماء لأنهم ثقات عند أهل العلم هم الذين يرفعون وليس كل أحد يتصل العالم ويسعى ويصور له واقع في أمر عظيم ويأخذ الفتوى وتغيرها كل مطير لا يرفع الأمر لا طالب العلم في بلده الذي كان نزوس عنده قبل الفتنة وإلا فهو يشك في ط... في من نزوس عنده الآن يرفع الأمر إليه وهو يقول نعم كلامه صواب أو خطأ ثم هو يرفع الأمر العلماء ثم يجيبون وينشر هذا بين الناس. هذا مطلوب وهذا مهم جدا نعم <تصفيق> نعم وليست بينا ها شاذ سبيله سبيل ولا سبيله وري بالياء نعم وري استبينه نعم وري استبينه نعم نعم ولي س... ولي سبيل <تصفيق> وهذا لفظ مسلم فقد عرض, عليهم فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة الآن لا تسمع إلا جئتكم بالذبح جئتكم بالدم جئتكم بالقتل جهلاء كما أخبر الرسول السلام سفهاء الأحلام لا يحافظون على الصلاة والله وربما يجمعون بين الصلاة ولا يعرفون أصلا كيفية صلاة الرسول ولا كيفية وضوء الرسول ولا كيفية الابتساء من الحيض والنفاس عند المرأة ويثور أحدهم يقول جئتكم بالدم جئتكم بالذبح قال هذا, قال هذا الرسول لمن للكفار من للمسلمين للكفار أن تقول لإخوانك المسلمين كما قال سفيهم من السفاء في بلدنا هنا عندنا مليون شاب ينتظرون ساعة الصفر ساعة ساعة الصفر مع من مع المسلمين تقاتل المسلمين ولياذ بالله ويوم أن قتل أسامة رجلا ما عمل شيئا من الدين إلا أنه قال لا إله لله غضب الرسول عليه السلام وعرف الغضب في وجهه واليوم تسمع ستة ماتوا سبعة ماتوا عشرة ماتوا عشرون ماتوا وتسمع أسماء أسلحة وآلات لم تكن تعرف أسماءها حتى فضل عن استعمالها نسأل الله السلامة والعافية أي جهاد الجهاد حينما قام به ولات الأمور في شهر أو دون الشهر في اليمن أثلوا الرافضة وأرغموا أنوفهم تحت أقدامهم لما كان تحت راية ولات الأمور نعم هذا هو الجهاد وذلك اشتغط العلماء راية مميزة و ولي أمر الجهاد ليس هكذا ليس هكذا الجهاد لابد من الرأي متميزة ومن قائد يقول الناس في هذا الجهاد في سبيل الله لذلك لما قام ولا في مصر والسعودية والأردن وبعض البلدان الإسلامية في في اليمن بهذا الأمر رأيت الخير الذي تشرب هناك نعم فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لوقعه بهم وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم فالعرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلا مكان مع, مع أنه عليه الصلاة والسلام من شدة الحزن أغمي عليه أغشي عليه ولم يفق إلا بقرن الثعالب مكان وما يأتيه في هذه اللحظة ملك الجبال يعني شخص يعذبك ويؤذيك والآن تمكنت من رأسه ماذا تفعل؟ أما نحن فسنفعل سنفعل الأفعال أما النبي وصلنا بقال لا عسى الله أن يخرج من أصلى من يعبد الله صلى الله عليه وسلم من يعبد الله لا يشرك به شيئا من يقول لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا هذا هو الهدف من الجهاد الجهار أو المعروف عن المنكر والدعوة إلى الله كل ذلك هدفه تعبيد الناس لله فإذا تمها الحمد لله ماذا تريد الحمد لله نعم بل عرض عليهم ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين وهما جبل مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا فلهذا استأنا بهم وسأل الرفق لهم وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو نعم لح... قال شيخنا لم يتكلم على الآية الثامنة والخمسين من السورة يقول تعالى قل لو أن عندي ما تستعدلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين ولا لا تساوي الخمسين وفي نسخة نقرى كناب بن جرير عنها فينقل هنا بعد قوله فلهذا استأنا بهم وسأل الرفق لهم في نسخة في إضافة هنا عندكم قبل قوله تعالى وعند مفاتف الغيب ها؟ عندك كثير طيب أرسل كتاب <تصفيق> وصل وصل نعم وسأل الرفق لهم. No? Have I كذا عندكم جميعا أنهم قال الشيخون يتكلم على الآية الثامنة والخمسين في النسخة نقرأ كلام بجرير عنها فينقل هنا هذا في نسخة لكن هو هنا عندنا في النسخ التي قرأت تكلم على الآية لكن في نسخة لم يذكر هذا الذي قرأ كله في أحد ليس عنده كل هذا الكلام من أول قوله وقوله قل لو أن عندي ما تستعجلون الآية أي لو كان مرجع ما تستعجل به إليه في أحد ليس عنده هذا ليس عندك مسخة ماذا طبعة ماذا ها؟ لا يوجد هذا عندك أي لو كان مرجع ما تزوي إلي لو قعت بكم ما تستحقونه من العذاب ها؟ لا يوجد لا يوجد نعم هكذا في نسخة نعم نعم وقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو قال البقاري وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيث خمس لا يعلمها إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تمود إن الله عليم خبير وفي حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة الآية وقوله ويعلم ما في البر والبحر أن يحيط علمه الكريم بجميع الموجودين الساعة يعني القيامة يوم القيامة وهو أمر الله المذكور في على أتى أمر الله فلا تستعجلوا وإن كانت لا تعلم لكن لها علامات صغرى وكبرى وقيلة متوسطة والمعتمد علامات صغرى وعلامات كبرى ولا يلزم في العلامات الصغرى أن تكون خيرا دائما أو شرا دائما قد تكون خيرا عظيما ومنها مبعث الرسول أو أولها مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وقالنا بين السبابة والبسطر وقد يكون هذه علامات الصغرى شر مثل غرور رجع المسجد لا يصلي فيه هذه علامات الساعة الصغرى وأن يمر على الرجل لا يلقي عليه السلام إلا لقرابة أو معرفة بينهما فقد تكون خير وقد تكون. أما العلامات الكبرى فهي عشر علامات هي عشر علامات أولها ماذا ها نعم نعم لا ولا خروج المسيح الدجال وآخرها نار تخرج من قار عدن تحبس الناس إلى أرض المحشر على الصحيح فهذه العلامات كأخذ المرأة إذا انفرط ذهبت حباته كذلك علامات الساعة إذا ظهرت واحدة وانفرط عقدها تقوم الساعة أما العلامات الصغرى فبينها وبين الساعة أمد بعيد ولذلك حينما يعني بعض الناس يقول القيامة ستقوم الجمعة القادمة هذا يدل على جهله أن بيننا وبينها أمد لأن هناك علامات لابد أن تكون كما أخبر الرسول فيما أطلعه الله عز وجل عليه من أمور الخيب لابد أن تقع هذه العلامات كما أخبرنا لنفتحنا كسطنطينية ورومية رومية في معجم البلدان روما عاصمة إيطاليا بد أن تفتح هذه البلدة للمسلمين كما أخبر النبي عليه السلام قسطنطنية فتحت في عهد محمد الفاتح ساعة 453 من الهجرة ورومية لابد أن تفتح كما أخبر النبي عليه السلام وهكذا كل هذه العلامات لابد أن تظهر نعم وبعض علماء يقول ومتوسطة لكذا يكون الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومن هذه الاختراعات الحديثة الطيرات والصواريخ وهذه الألات الحديثة الموجودة بين الناس اليوم لا. وقوله ويعلم ما في البر والبحر أن يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات بريها وبحريها لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما أحسن ما قال الصرصري فلا, فلا يخفى عليه الذر إما تراء للنواظر أو توارى وقوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما ظنك بالحيوانات سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن حسان النمري عن, عن ابن عباس في قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها قال ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها وقوله ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قال محمد بن إسحاق عن يحيى بن, عن يحيى بن النطر عن أبي وهذا تدليس محمد بن إسحاق يمين في السيرة لكنه في الجواية مدلس قدعان عنه هنا محمد بن سحاق بن يسار فأن كان ثقة في نفسه لكنه يدلس انظر محمد بن يا حمزة نعم نعم ولا سيئ منهم ماذا ماذا قال؟ نعم طيب طيب, طيب قد تكون الإنسان المكلف المعروف على الإنس والجن وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا نعم no. نعم no. <تصفيق> عن أبيه سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا يعني لكم لم تروا معهم نورا على كل زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الله عز وجل على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله عز وجل إليه في كل يوم ملك من عنده أن يحتفظ بما عندك فلا شيفنا هذا من خرافات بني إسرائيل. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسوري الزهري قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال ما في الأرض من شجرة ولا مغر ولا مغرز إبرة مغرز ولا مغرز إبرة <تصفيق> إلا, ملك إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها رطوبتها إذا رطبت ويبسها إذا يبست وكذا رواه ابن جرير عن أبي الخطاب زياد بن عبد الله الحساني عن مالك بن سعير به ثم قال ابن أبي حاتم ذكر عند أبي حذيفة قال حدث ذكر عند أبي حذيفة حدثنا سفيان عن عمر بن قيس عن رجل عن سعيد بن جبير عن, عن رجل وهذا مبهم نعم قال شيقنا مبهم نعم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خلق الله النون وهي الدوا وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق, من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو فجور أو بالزن. عمل برزن أو عمل بر أو فجور أو بر بر أو نعم. وقرأ هذه الآية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخر الآية سبحانه وتعالى يدل على علم الله عز وجل هذا في إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وأنه لا تغيب عليه عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض كل ما في البر والبحر في الظلمة والنور كله يعلمه ربنا جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى لا الا في هذا القدر وفقنا الله واياكن ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم نعم انظروا النكر ماذا قال الشيخ يقول بارك الله فيكم شيخنا بالنسبة للذي يبقى في المسجد بين الفجر والشروق ويريد احد أجرى الحج والعمرة إذا خرج المسجد دون أن يصلي ركعتين بل يصليهما في بيته الله الأجر الذي جاء في الحديث وأثبته بعض العلماء من الشيخ ناصر الألباني أن بعض العلماء يتكلم في هذا الحديث والأثر أن أقل الأحواله أنه حسن إن شاء الله أن أنه يمكث في مصلّى والمراد بمصلّى المسجد وليس المكان الذي صلى فيه فقط. ان بعضهم يحمنه على أنه لا ينتقل من مكان صلاته. هنالك الصواب أن المراد المسجد. وإن كان هذا قول لبعضهم أنه يمكث في المكان الذي صلى فيه. من صلى الصبح في جماعة، ثم مكث في صلاة في أو انتظر في المصلّى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفق قدر الرمل، ثم قام فصلى ركعتين. إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة, تامة فهذه الله أعلم أنها تكتب بهذه القيود يجلس وإذا جلس يذكر الله سبحانه وتعالى وإلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح ثم يصلي ركعتين وإن أرد أن يكمل الضحى في بيته فحسن لا بأس لكن يصلي في مجرد ركعتين ثم يذهب إلى بيته إن شاء يصلي ما تيسر له في صلاة الضحى لأن الصلاة صلاة الضحى أنها ليس لها عدد معين وأما وذكر بعض العلماء من أن أدناها ركعتين من أن أدناها ركعتان وأكثرها ثمان فهذا اجتهاد واعتمدوا على حديث صلاة عليه السلام فتح مكة في ذلك المهانئ ثمان ركعات الضحى إنما هذا جاء مصادفة وليس قصدا تحديد ثمانية ولو صلى عشرة أو ثنت عشر الضحاء كل هذا جائز <تصفيق> طيب يقول بارك الله فيكم وحسنا الله عليكم أمين وإياك هل يجب أن يكون الانقياد والقبول وغيرها من الشروط الثمانية عند العبد كاملا أما أنها تحتمل الزيادة ونقصان كالإيمان نعم الانقياد الانقياد يزيد وينقص قد يكون إنسان مقاد في طاعة معينة وغير مقاد.